ثما تنكم شكات الشاكين فما لهم من تجره ما رضين كان لهم حمر مستنفر ثروه من قد ورى بل يريد كل بان منهم ان يؤتاه اسما نشر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 بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ يَفْجُرُ أَمَانِيَهُ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْ قلنا لا وزر الى ربك وما ايد من مستقر ينبئ الانسان يومئذ بما قدم واخر بني الانسان على نفسه بصيره وله القمادير لا تحرك به مثالك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا إن لنا